تقول يا هيه وأنا أقول يا نوف كلني شارك حبيبة في ظروفة أشكي هم المحبين في حروف وهي تقول الهم واجد حروفة أهدي لها ورد من العشق مقطوف ويحطنا وجد الزمن في كفوفة فروح أنا معها لآخر مدى أشوف وكل ما في الحب لازم نطوفة أهدي لها ورد من العشق مقطوف ويحطنا وجد الزمن في كفوفة بروحنا معها لا خير ميدا وكل ما في الحب لازم نطوفا نديتب على صوت يا نوف يا نوف قلبي يبي وش اللي ينوفه هو الغرام اللي يذبحني أو الخوف أو الجمال اللي عيوني تشوف ناديت بعلى الصوت يا نوف يا نوف قلبي بيعرف وش اللي يلوفه هو الغرام اللي ذبحني او الخوف او الجمال اللي عيوني تشوفه